طبعا أيها الاخوه الشكر هو اعتراف القلب بنعم الله سبحانه وتعالى وكذلك يعترف الإنسان باللسان فيحمد الله ويشكره ويعترف بأداء هذه النعم بأن يستخدمها في مرضات مزدها وفي الآية الكريمة واتبعت مله, ملة اي دين وغريطة مشتقه من أمللت أي أمليت لأنها تدنى على مسموع ومتلو فإذا أريد الدين باحتبار الدعاء إليه قيل لها مله وإذا أريد باحتبار الطاعة والانقياد قيل دين واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولذلك يوسف والكريم ابن الكريم ابن الكريم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر، وتأمل هنا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لخطورة الشرك بالله تعالى عيادا بالله تعالى فهو أخطر شيء وهو يحبط العمل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس فالنعم الدينية والدنيوية من عند الله وأعظم النعم نعمة التوحيد ونعمة الإخلاص لله تعالى قال ولكن أكثر الناس لا يشكر ولذا نحن من واجبنا أن نبين للناس لاجل أن يشكروا ربهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم خاطب يوسف الغلامين طبعا هكذا العبارة في المختصر في التفسير ولو جاءت العبارة ثم خاطب يوسف الفتيين لكانت أجمل في السجن قالا عباده الهه متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر. إذن وخاصبهم بهذه الطريقة. قال يا صاحبي هذا فيه تنبيهنا لأمر مهم. وبدأ هذا التنبيه بيا اشاره إلى أن الكلام الذي سيحدث من به هو كلام مهم. فلما ذكر ما هو عليه من الدين الحنيف تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام ثم انتبه هنا حتى تتعلم طريقة الخطاب وطريقة المحاجة ونسل آخرين تأمل كيف ناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه الموده وستمحض فيه النصيحة ثم ذكر الدليل على بطلان مله قومهما فأتى بالدليل على ذلك وهذا من حسن الدعوة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الإلوهية لصيب لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وأباكم أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره ذلك التوحيد هو الدين ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا جاج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته تأمل اخي الكريم هذه الآية الكريمه وايات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها كما قال سفيان بن عينة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وتأمل يعني طبعا هنا ما أنزل الله بها من سلطان كناية عن بطلانها إذ إنزال السلطان كناية عن إيجاد دليل آلهيتها ولذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وربنا قد أنزل السلطان على ذلك أنزل القرآن وايضا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبدلاء النبو أما الاهله التي يعبدونها لا يوجد دليل ولا سلطان ولا حجة ولا بيان على أنها منزلة من عند الله تعالى وتأمل هنا انتقال من أذلة انفراد الله بالإلهية إلى التعليم فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو يعني يجب امتثال أمره وامتثال نهيه لأن ذلك نتيجة اثبات إلهية والوحدانية لهم فهي بيان لجملة إن الحكم إلا الله فهن قال ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي لم ينزل سلطانا على صحة عبادتها قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وبدأ من يقرأ يقرأ هكذا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه باعتبار نتيجة انفراد الله سبحانه وتعالى بانه هو الإله المعبود علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى قال ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم والقيم أي المستقيم الذي لا عوج فيه والقائم الدائم الذي لا يزول وأصل قوم يدل على مراعاة الشيء وحفظه أي ذلك دين التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عبادة إذا هنا يشرح ذلك قوله وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاتَ وداء الْجَدِينَ القيم. وتأمل لما قال ذلك الدين القيم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهنا منوحا مهم على أننا يجب علينا أن نعلم الناس أمر الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن توحيد الله هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عباده فهم لجهلهم يشركون به وتأمل نحو هذا في سورة الرم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذا الآن من أوجب الواجبات أن نبين للناس أمر الدين كنت أقرأ في تفسير هذه الآية واتصل بي اخي الحبيب أبو عمر فذكرت له هذا الأمر فهنا تبليغ الدين أمر واجب لا بد منه وذلك ينبغي أن نبين للناس حتى يعلموا فإذا علموا عملوا أما الجهل فهذا هو الذي يريده إبليس يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصدر فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا يا رفيقي السجن أما الذي رأى من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه فرغ الأمر الذي طلبتما الفتية فيه وتم فهو واقع لا محاله إذن يا صاحبي السجن هنا تأمل الاخ الكريم لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما ولذا أمر الدعوة أمر مهم وأن الإنسان يتلطف ويترفق وقال الذي ظن أنه ناجل منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بضع سنين وقال يوسف الذي ظن أنه ناجل منهما وهو ساق الملك اذكر القصة وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة السنوات وتأمل هنا بضع. البضع ما بين الثلاث إلى العشرة واشتقاقه من بضعته بمعنى قطعته ومعناه القطعة من العدد وأصله بض يدل على طائفة من الشيء عضوا أو غيره وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأيت سبع سنبولات خضرا وسبع سنبولات يا بساد. يا أيها السادة والأشراف اخبروني بتأويل رؤياء هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤية. من فوائد الآيات أولا وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك وأهله ثانيا في قوله أرباب متفرقون دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديان السماوية لكنهم أهل إشراك ثالثا كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية نصيب رابعا استغلال المناسبات للدعوة إلى الله كما استغله يوسف في السجن طبعا هذه الفوائد التي ذكرها الأخوة في مركز تفسير. وبالإمكان أن نضيف ست فوائد إضافية اولا وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية فهو سبحانه الذي من بالرزق والعافية وتوابع ذلك وهو الذي يمن بن بن بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة ولذا أعظم النعم نعمة الدين صراط الذين أنعمت عليهم حتى نعلم أنه ما من مؤمن ومطيع إلا هو يفعل ذلك بإنعام من عند الله تعالى ثانيا إن الدين المستقيم الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين هو عبادة الله وحده لا شريك له فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال التي بها استقامة الدنيا والآخرة ثالثا دعوة يوسف في السجن يعني تذكر أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعلى العبد عبودية لله في الشدة فمهما حصل أنت يجب عليك أن تؤدي حق الله حيث ما كنت رابعا الحكمة في الدعوة فقود الله سبحانه وتعالى عن يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هنا أورد يوسف الدليل على بطلان مله قومهما في صورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من المفاجئة بالدليل من غير استفهام وهكذا ينبغي أن تكون المحاجع للجاهل أن يأخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج يقبلها فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها ثم هكذا حتى يصل إلى الإدعان خامسا علم تعبير الرؤى من العلوم الشرعية وأنه يثاب الإنسان على تعلم هذا العلم وأن تعبير المرأي داخل في الفتوى فلا يجوز الإقدام على التعبير من غير علم شرعي سادسا نسيان الخير من الشيطان فإياك أن تنسى شيئا مما حفظته وعليك أن تحافظ على محفوظك وأن تزداد حفظا كل يوم لأن الإنسان مطالب بمحاربة الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد